برضو انا المرة التانية بعتذر لانه كان الخلل عندنا احنا تقريبا من الكمبيوتر اللي عندنا تقريبا الوينجز بتاعه فاسد او كده فسبحان ربي العظيم يعني ما كناش بيئتاس فبما الدخول خالص المرتين اللي فاتوا حاولنا وما تيسرش لله انه تيسر يعني نقول حاجة يسيرا عارفا ان الوقت تأذف اصلا بس نقول حاجة ولو يسيرا وبحيث ان احنا ايه نقطع الانقطاع كنا بطبن العز وجل لذا في المرات الماضية عن الجزئية, الجزئية الأولى من جزئية الإيمان بالله عز وجل وهي الإيمان بولوده العز وجل قلنا تناول معتقد الإنسان تجاه إيمانه بالله عز وجل يتحرف أربعة نقاط النقطة الأولى الإيمان بوجوده النقطه الثانيه الايمان بتوحيد الربوبياتي النقطه الثالثه الايمان بتوحيد اولوياتي النقطه الرابعه الايمان باسماء وصفات في النقطه الاولى الاولانيه اللي هي الإيمان بوجود العز وجل قلنا على حسب المخاطب بترتب لو المخاطب مسلم وبيعي ومن باب الترتيب العلمي اول ما ابتدي معاه بنبتدي بالدليل الشرعي لان الدليل الشرعي هو اعلى دليل وبعدين نثني العقل أو إنما لو إنسان غير مسلم ما ينفعش تبتدي معه بالدليل الشرعي لأنه في العادة هو يعني يكون غير مسلم لا يجل الدليل الشرعي ولا يحترمه أصلاً لأنما أولا تبتدي معه بتبتدي بدليل العقل اللي هو إنسان يمين للعقلنية أو تبتدي بدليل الحس والفطرة اللي هو إنسان يمين للرقة والمواجيد والمشاء لكن تؤخر الدليل الشرعي اخر شيء لانه هن يكون هو محل الـ يعني الاستدلال او القوة او الاستشهاد عنده وإحنا في فضن العز وجل بدأنا لما بدأنا قلنا احنا هنجري على ترتيب الشيخ زي ما رتب في الكتاب بحيث ان احنا نبقى ملتزمين بترتيب الكتاب فهو اول ما بدأ بدأ, بدأ, بدأ, بدأ, بدأ بدليل الفطرة على اكبارا هو الدليل الاول الذي يلتقي الانسان لانه بيولد به يولد على الفطرة أصلا يولد ونفسه موحدة ومؤمنة بهذا الإله ويعني في داخلها يعني موجود هذا الشعور وذلك إنسان إذا وجدت الفطرة وبفضل الله عز وجل حصل الإحفظان السوي المستقيم بيستتم حياته في طريق الإمام من الله عز وجل الدليل الثاني اللي احنا كنا قلنا بعدها طبعا احنا بدأنا بالفطرة وذكرنا وشرحنا من كده الدليل الثاني اللي احنا كنا قلنا بعدها اللي هو دليل العقل الصريح وقلنا بفضل الله عز وجل يعني على ما أذكر يوميها قلنا ان كل واحدة مننا تستطيع هي تفعل الجزء العلمي اللي تعلمته أو في حياتها كله في مجاله اللي في الطب اللي في الهندسة اللي في الصيدلة اللي في العلوم اللي في الجيولوجيا اي مجال من المجالات بفضل الله عز وجل بنتقابل مع كثير من الاشياء التي تدل بالفهم وبالعقل وبالعلمي بالتعامل العقلاني على انه لا يمكن ان تكون هذه الاشياء وجدت صدفة ولا هذا الكون المحكم وجد كده عبثا ولا بد من خالق متصف كمان, متصف كمان بالحكمة وبالتصف بالقدرة وبطلاقة القدرة وبالتساع العلم خلق كل هذه الاشياء ونظم هذا التنظيم المحكم وذكرنا نماذج من من, من افكار العقلاء في كيفية معايشتهم لهذا المعنى وإذن عندك لا لا لا قلنا بعدها كمان نحس على ما اذكر يعني والاسف الفرق عندي متسع فانا مش, مش متذكرا انا وقف فين بس مفيش ما فيش ماء لو حد فيكم متذكر احنا كنا وقفنا فين يكتب لي اعتقد ان احنا قلنا دليل نحس كمان ونقطع كان يوميها بداية انقطاع النت وبدأ في الاخر كده ينقطع واتذرنا عن الدخل اللي هو الحس المشهود كدليل ثالث على وجود الله عز وجل وقلنا الحس ده الدليل اللي هو أقية الآيات التي اجراها الله عز وجل على يدي الأنبياء وطبعا دي بالنسبه لنا احنا فيا زمان تعتبر مش موجودة مش مش عشان معجزات الانبياء مش موجودة لا انما دليلي الشيت يعتمد على ان اشوفها بعيني فطبعا ما عادش في نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مات ف اللي تشوفها بعينك فقط هي القران اللي موجودة دلوقتي واللي تقدر تشوفها بعينك ويمكن دي بالنسبه للحس هتاخد وقت عقبال ما تستوعب وتفهم وتدرك وكده لان الناس عايزه من جنس بقى ايه نبع الماء من بين يديه انشقاق القمر له صلى الله عليه وسلم الذات اللي مثل هذا النوع انشقاق البحر لنبي الله موسى حياء الموتى لنبي الله عيسى ناقض صالح اللي خرجت تكلم الناس وما شاف يعني كل الحاجات دي هتبقى ادله حس فدليل حس يحوي كرامات الانبياء عفوا معجزات الانبياء لانها بليل محسوس على مصداقيتهم وعلى مصداقيه الاله الذي يدعون اليه كذلك كرامات الاولياء والحقي كرامات الاولياء لا تنتهي يعني لكن اشكاليه كرامات الاولياء انها خاصة بالولي يعني كرامة الولي تختلف عن المعجزة ان المعجزة هي عبارة عن آية خارقة للعدة يجيها الله عز وجل على يد نبيه على سبيل التحدي وازهار الحجة ولذلك معجزة النبي بيوريها للناس ويقول اهو شايفين اهو ربنا اجرى على يدي كذا لان بفيها التحدي إنما كرامة الولي بتبقى بينه بالربنا يعني إحنا ممكن من نشوفهش أصلا وتسمى عن حد من الصالحين وكيف أن الله عز وجل أنجاه من أي موقف من المواقف من مرض من, من تعب من, من ظلم من مشقة من, من أي حاجة أو يسر له حاجة يعني مش عايز أقول تبقى بالمعنى الإصطلاحي العادل هو خارقة للعادل اللي إحنا بنسميه كرام لكن كونه مش نبي أتساوي ولي من أولياء الله عز وجل والولي كرامته ليست على سبيل التحدي وإزاي كزموا لحضركم ممكن الناس ما تعرفش ممكن لكن هو بقى بيحسه هو نفسه بيحسه طبعا احنا ما نقدرش نقول على نفسنا المثال ده ما نقدرش نقول مشفتيش الكرامة اللي حصلت لك لا ناذا منحسنا الظن بالنفس انه الانسان يقولون نوالي بقى له كرامات ومشان انما الاخيرة هي اللي ممكن يجد المرء فيه نفسه وانا اجتهلكه في المرأة اللي باتت هي مسألة رؤية اجابة الدعاء كما طلط بالضبط وهذا دليل على انه على انه رب سمع وأجبرت سمع سمع وعلمه وقدرة واعطى ما طلبته ويمكن إن مزد على هذا كثيرة جدا كيف أغسل المكروبين كيف أجاب الداعين كيف أعطى السائلين سبحان الله العظيم يعني من هذا الجنس كثير وده اللي أنا سبقته في آخر حاجة وقفنا عندها ما عرفش الحين أقول لكم ولا لا بس كنت بقول انه ده اللي أنت محتاجة تقولي مع نفسك فيه وتشوفي تشوفي كيف استجاب الله عز وجل لك بدليل حسي مشاهد و... واحنا شوفنا في حياتنا كثير من هذه النماذج سواء في أنفسنا أو في غيرنا ويمكن من القصص المشهورة القصة اللي كان دكتور عبد الرحمن الصوي قالها في قنامنا القنوات الإسلامية على ما أذكر الناس أو حاجة زي كده وهي قصة أخ أنا شخصيا أعرفه أنه الأخ قاله يا رب بنته ولس مش مش فاضي القصة كلها طبعا عشان الوقت بس يعني انت ممكن تسمعوا يعني ان الراجل كان يعني كبر سنه وليس عنده ولد وبعدين حد يعني عيره وكده او قال كلمه غير طيبة فالراجل صار مهموما ومتاثرا و وتوجه الى الله عز وجل ببكاء وانكسار وذل وقال له ربنا ما اقدرش لانه الرجل اللي كان بيهزر معه قال له تعرف تخ... طبعا ما تعرفش تخلف اي زي ده كانت كلمة ثقيله فقال له ربنا ما اقدرش لكن انت تقدر بالعاميه المصريه البسيطه كده انا يا رب ما اقدرش لكن انت تقدر ودو بنته، وأنا يعني شوفت هذا الرجل وسبحان الله ودود بنته بس يعني هو أجاب ودود بنته بس فعلت لدرجة أنه ما شاء الله ثري جدا يعني، فكان بيلحق مع عبد الطرحاء هو كان بيقول يا ريتني قلت كابش يعني سبحان الله العظيم يعني يعني هذا مشاهد هذا محسوس كم واحدة مننا كان, كان مضطرا كم واحدة مننا كانت مضطرة ولجأت الى الله جل في طرارها فاذهب الضر عنها ويعني أبدلها أهمها وغمها سعادة وسرورا وعطاء وبركة كم من إنسان منا كان مريض وكانوا بيقولوا لحالة إن اندستيج ومش عارفة خلاص وادعوه سبحان ربي العظيم مع الصدق واللجئ والصدق والدعاء تبدل الحال وتحول من المرض الى العافية موجود ولا مش موجود موجود وكتير مننا مش اقول واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة لا بفضل الله جل كثير مننا اذرك هذا فدليل الحس ده من جنس هذا النوع احنا محتاجين كاقامة لدليل الحس ان كل واحدة منكم تقعد مع نفسها و... وتفكر كده ولو فض وقت ما عرفش طبعا ما يصد وقت ولا لا حتى لو لو فض وقت ممكن اقرأ كلامكو او اسمع كلامكو ما فضل شيء لا يكفيني على الاقل ان انت تحسيه لعنه هو المراد ان قلبك يستشعر هذا يكون هذا الدليل الحسي موجود في قلب قلبك انت حاسس به انت موقن بي موقن ايه موقن ان انت جربت ربنا مش عايز اقول جربت طبعا لكن ادركت وشاهدت بعينك سر وجود هذا الرب الذي يعني انت مطالب انك تؤمن به لما دعوته لما دعوته وسألته ورجوته فاعطاك واجابك هذا دليل الشيسي مشاهد ملموس كاكتر دليل موجود معانا حاليا لانه دولتك معجزات الامرياء انتهت كحسية يعني كرامات الاولياء ما تقدرش تحلف عليها لانه الولي عمره ما يتحدى ولا يظهر كرامته وان جرت له فهو غير معوض اليها اصلا في, في اثبات يقين لانه عالي يقين المفروض انما استجابة الدعاء ومن الايات انه ليس شرطا أن يستجاب الدعاء من الصالح او التقي لا ابدا احيانا الانسان يبقى عادي خالص عادي ديت اللي هي في دنيا الناس كلمة عادي بالدنيا الشرعيه نحن نكون نكون عاصي ما هانئ بعيد عن القدر والجبر بس يحصلوا حالة من حالات اللجوء والاضطرار وشدة العوز وبعدين ي ي يقولها قوي ويطلبها قوي ويرجو بها قوي فيكون ما اراد الله عز وجل ويعطيه الله عز وجل ما طلب وتبقى دي احيانا كتير من الاحيان دي التوبة بدايه التوبه وبدايه القوه والعوده الى هذا الاله الذي اتى به اليه عبر الاستجابة فالشاهد ان الدليل هذا مشاهد ومحسوست ويعني يقيم الدليل الاخير بقى اللي هو الشيخ أورده هنا يعني هو في الحس المشهود ذكر أن الله رجل خلس نريهم آياتنا في الآثاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق يقول هذا له صور متنوعا صور الحسي زي آيات الأنبياء كرامات الأولياء والصالحين إجابة الدعين وبعدين ذكر نماذج لكرامات الأنبياء عفوا المعجزات الأنبياء فذكر شيء من قصة نوح ذكر شيء من قصة موسى، ذكر شيء من قصة عيسى بن مريم على سبيل المثال يعني يعني اكتفي بس بقراءة الأيات قصة سيدنا عيسى بن مريم في آل عمران يقول الله عز وجل على لسان نبيه عيسى ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئت قد جئتكم, بآية أني قد جئتكم بآية من ربكم أنّي أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفسوا فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكماه والأبرص وأحي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين هيئات كثيرة أجرى الله جل على يد نبيه إيسا فيها إثبات وحجة لمن أعصره على مصدقية وصدق بالآيات التي أجرى الله جل على يديه ذلك يقول الشيخ في الأخر وعلى سبيل العموم قوله تعالى أمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون يجيب يكشف السوء يجعلكم خلفاء الأرض يعني العطاء كمان فوق الكشف الضر وإذاب السوء يفتح لك كمان هذا كله آيات وذلك يقول فآيات المرسلين وإجابة الداعين وغوث المقروبين أدلة محسوسة أدركها في فئام من الناس تشهد بوجود مرسلهم ومجيلهم ومغيفهم سبحانه وتعالى شهادة يقين هذه شهادة محسوسة بقى بالحس ده كان الدليل الثالث اللي المفروض ال المسلم به غير المسلم أو غير المؤمن بوجود الإله علشان يدله على وجوده الإله آخر دليل بقى اللي هو دليل الشرع بعد ما نهايو عقليا وقلبيا ونخاطب الفطرة البقية فيه نتيجي بقى كمان نقوله الأدلة من القرآن في المرحلة دي أنا أقول إحنا قلنا في المسلم كان يسأله نحنا ننتهي بالدليل القرآن غير المسلم من آخر الدليل القرآن كوننا إن وأخر الدليل القرآن ليس معناه إننا مأقولش تقولي ما هو مش مسلم ومش هيتا مش هيستفيد من القرآن هو مش مقتنع به. بس هذا لا يمنع إننا لما وآخر الدليل الشرعي أذكره برضه وأقرأه برضه واحسن التلاوة به والتفاعل به لان سبحانه ربي العظيم في إنسان ممكن ينفعه بمجرد حلاوة القرآن يعني أنا كانوا عملوا بحوث على بعض الناس غير المسلمين الذين لا يفهمون معنى آيات القرآن بس ما مجرد ما سمع القرآن قال هذا هذا الكلام اجد فيه أنس أجت فيه سعادة أجت فيه سرور أنا أشعر إنه فيه نوع من أنواع ال السكينة والراحة ذات الرخاسي للكرآن مش بس الأثر الظاهر من فهم معنى الكلام إنما أنا ممكن أقرأ عليك من آيات الكرآن وخصوصا بعد التهيئة اللي إحنا قلناه يعني الدليل الشرعي مخاطب به كمان غير المسلم آه مخاطب غير المسلم بس أنا ممكن في هذا المجال وأخيره قليلاً أخلي رقم أربعة ما هو عامل دليل الشرع الصحيح قال الله تعالى من الأدلة الشرعية المسبتة لوجود العد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 ودي فيها تخاطر بين القرآن وبين إثبات وجود الله عز كان يقول هذا القرآن العالي الحكمة والعالي التأثير والعالي الدلالة وهو الإعجاب هذا من عند الله عز كما أن هذا القرآن عظيم ومؤثر وباقي فهذا كتاب من؟ كهذا كتاب الله الذي أرسله إليكم ففيه دلالة على, على, على هذا الإله وأنه موجود وأنه أنزل إلينا هذا القرآن مثلا الأدلة الأخرى كثيرة اللي هي تثبت تثبت خطاب الله للناس أنه أنا الإله عبدوني أنا اللي خلقتكم أنا اللي رزقتكم أنا اللي أوجدتكم تعرفوني تعرفوا علي يعني يدل الناس علي مثلا يقول واضع جل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يا أيها الناس قد جاءتكم وعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور يهدى ورحمة الله جل يقول أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لخوم يؤمنون يعني ال ال الأدلة في القرآن على إثبات فتعلم أنه لا إله إلا الله مثلا الآيات اللي فيها إثبات خلق الله ذو جل للسموات والأرضين وخلق الله ذو جل للكواكب والناس والبشر هذه كلها كأنها تقول أن هذا هو الإله لا تغفلوا عنه لا تكونوا جهلة به إنما هذا الشرع الصريح الصحيح يدلكم عليه ويعرفكم عليه وتبقى ودي مزية خاصة بينا نحنا يمكن اتكلمت عنها قبل كده خاصة بينا مع معاشر المسلمين الذين يستدلون بالشرع الصريح أن الواحد مننا الواحد مننا يعني يعني يدرك من الدليل القرآني ما لا يدركه العالم المتفلسف المتامل المتدبر المتفكر من سنين من العمر من التامل والتدبر قلنا لما كنا في بعض الكتب العقيده لما بنشرحها يقصد دكتور قمر سليمان الأشكر في كتاب العقيده في ضوء كتابه السنيات كنا مقارنه بين المنهج الفلسفي في الوصول إلى العقيده وبين المنهج الشرعي في الوصول الى العقيده اه الفيلسوف بيساوي ان كان اعمل شد شعره زي دايما يعملوا الفلاسفه المنكوشين كده بيشد في شعره طول النهار يتأمل ويشك اذا انا دبوس واذا انا مش عارف ايه وينقض اسول عمره عملي يحلل وينظر ويتأمل ويتفكر ويستنبط ويتمنطق وفي الاخر يقولك لك إلا إلا لا يوجد الا ان يكون هناك اله واو الناس كلها تغرب ما شاء الله ما شاء الله العالم اهتدى الى الحق وبرضه يعد يفكر شويه كده ويقول لك ما ينفعش يبقى الا واحد لانه لو اثنين هيخنقوا بعض والاقوى ينتصر ولو الاثنين بعضهم يبقى ملوش لازمه لانه نسخه كوبي بس ولو واحد فيهم اعلى من الثاني يبقى الصغير لزمته ايه خلينا في الكبير بس يعني عشان يوصل بدلاله عقلية برضه وفلسفية مجرده انه ما ينفعش الا اله واحد يوصل في الاخر بعد كل الهرش بقى والجري و... و... والتنطيط لانه اذا يوجد اله واحد ولا يمكن ان يكون الا هو واو ماشي عملت ايه يعني كنا احنا يعني الشيخ لما بيعقد المقارنة كنا بنقول فيها سبحان ربي العظيم لو جبت اصغر عيل من المسلمين اللي عنده خمس ست سنين قلت له سمع يا حبيبي اصغر صور انت تحفظها هتلاقيه سبق في العقيدة اكبر فيلسوف من الفلسفة المعمرين عبال ما وصل لتسعين سنة وهرش دماغه ووصل لكل الكلام اللي قالوا لنا العائل الصغير يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم اثبت الاله واسماؤه كل هو الله احد ودي كمان زيادة صفات الله صمد كمان زيادة لم يلد ولا يولد ولم يكن له كفوا احد عرف الاله واسماؤ وصفات وما ينبغي له وما لا ينبغي له وهو لسه استنخد في ال 5 سنين خمس سنين ده الفرق بين عظمة الشرع الجامع المنع، الناس وبين مجرد الاجتهاد العقلي اللي الاجتهاد العقلي ده قدره على قدر العقل اللي بيفكر فيه والعقل الإنساني عقل قاصر عال في احنا ما نقدرش نشوف الا اللي بنشوفه بس لا نعرف نشوف تحت ولا فوق ولا نسمع الا اللي نسمعه بس لا نعرف نسمع تحت ولا فوق ولا نحس الا اللي بنحس بيه بس اللي هي ال الصلاح اللي هو معدل الاستشعار الإنساني في أقل منه إحنا من وفي أعلى منه ما من ندركوش وإحنا محصورين جدا محصورين جدا في الآلة في التلقب ومن ثم محصورين جدا في الاستضباط والاستنتاج يعني احنا كعنات محدودة يعني مهما نحاول عمرنا ما نصل الى الكمال في الطرح والكمال في الدلالة والكمال في البيان زي ما يكون من عند الله لأن الله عز وجل له الكمال واحده سبحانه وتعالى ولذلك عندما يطرح, المس يطرح المسألة في النص القرآني هتحصل المسألة مطروحة بكمال وجلال وعظمة وغير وإعجاز باقي أذلي ودي عظمة بأن ربنا يمن على الإنسان وأول ما يدخل على العقيدة يدخلها من الباب ده خلينا بقى من من الكفار اللي احنا لسه بنحاول نجيبهم لا خلينا في المسلمين بقى. المسلم اللي يخش على العقيدة اول ما يخش على العقيدة يخش من طريق قال الله قال رسول الله لا مناهج الافلاسفه ولا مناهج المعتزله ولا مناهج علم الكلام ولا مناهج مش عارفه ايه اللي هم يقعدوا يهرشوا ويطلعوا ويتاثروا بالفلسفه ويتاثروا ويتاثروا بالمتكلمين ويقعدوا واحد يتخبط يتخبط لا نتكلم كانتعق ومعقده ومعقره ومع ومش عارف يفسمن حد انا يمكن قلت لكم قصه كده اول مرة كنت عايز اشرح عقيدة في حياتي كان لبعض خاصة صحباتي فقلت له مشرح لكم عقيدة كانت من عشرين من سنة ولا حال فكانت تعليق من واحدة منهم قلت لي عقيدة عقد لا يحتمش عايزيني لو قدي حقيقة والله وهي كانت تقريبا على ما اذكر ازهارية او ما يعني يعني اه اه اه اه تغسب في عقود الناس في عقول الناس ان العقيدة لا حقا ايضا وفتاح مع ان الدين ما بيقولش كده خالص بالعكس الدين يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يجي له الاعراب البسيط اللي هو ماش اكسبرت ولا وله متقدم وله متجعرف في, ال في العلم وفي التنظيم لا لا لا اعرابي بسيط ما ملوش الا الغنم والقبل وماشي حواليهم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يفهمه العقيدة بكل ثلاث وبكل بساطة ويرجع مؤمن عارف عقيدته مؤمن يعني اذا العقيدة مش عوقد ولا حاجة بدليل ان العرب البسيط عرفها وتعلمها واعتقدها وروح بالسلامه بلده وهو مؤمن بيها فيبقى الخلل في النوعية دي من الطرح الطرح الفاسد الطرح الضال الذي يبشره اهل البدع واهل الضلالات وما شابه كده انا بقول للاخوات ابتدي طيب طريق صح لأنه من فضل الله وجل على العرب إنه أول ما يدخل على الإسلام يدخل عليه في الطريق الصح لأنه في ناس والله العظيم والإنتمي يتحسر عليهم يعني أنا دخلت مرة على موقع من المواقع اللي فيها دعوة للمسلمين ومش عارف إيه تفاجأت إنه عدد كبير من مش عارف مين غير المسلمين في بلدة من بلاد الكفر تدخلوا في الإسلام بس كوسين على المذهب الشيء يعني النفر يكاد يكون صدمة ونهيار عصر يا فرحة اننا نقله النصرانية للتشايد هناك بيعبدوا عيسى وهنا بيعبدوا الحسين يا قلبي لا تحت شلنا من اي ل اي حاجة, حاجة تحصر يعني فاشكالية انه الانسان اول ما يخش يخش على سكة غلط و كي انا اقول في كل حاجة مش بس في العقيدة لا والله في شدة امور دي اول ما تخشي خشي على فكة قال الله قال رسول الله خلك من الناس خلك من الأقوال والنقلات وعايزينك قال الله قال رسول الله وهذا هي منهج الضمانة ومنهج الحق اللي هو دلة من القرآن والسنة كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اللي هي العلماء يسموها في فهم السلف الصالح السلف الصالح دول اللي هما جيل للصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان ثلاث قرون الأولى المشهود بالغيرية دولا بفضل الله عز وجل دول السلف الصالح الذين من الله جل عليهم واخذ بنصيتهم الى الحق ونحن نسير على منهجهم فهم اهدى الناس واحكم الناس واعلم الناس وافقع الناس فالشاهد في كل امور دينك مش بس في العقيدة طبعاً على وجه الخصوص لكن في كل امور دينك عليك بالدليل الشرعي الصريح لانه ده يوفر عليك تحبطات البشر واستنباطاتهم وخطاهم وذلالهم لانما على طول انا اسب تعقدتي ولذلك احنا هنيجي بعد كده مفيش حاجة من امور العقيدة نثبتها الا بنفس من تقولي مثلا انه ربنا اسمه كذا جبتها منين دي تقولك بالعقل كده مفيش عقلات في الموضوع لازم الا قال الله يا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي عقل قاصر محدود ازاي يعني فيبقى في الادله على وجود الله عز وجل اللي هو الحكم الاول من اركان الايمان بالله عز وجل كان الدليل الفطره دليل العقل دليل الحس دليل الشرع في دليل الشرع ذكر لنا نماذج من الآيات وفي آخرها يقول فما تضمنه, فما تضمنه القرآن العظيم من الأخبار الغيبية المتحققة والعقائز الصحيحة والشرائع العادلة والأخلاق القويمة دليلا على أن ذلك من عند الله زوجل ولا يمكن أن يكون من عند غيره من المخلوقين يعني كل الحكم والمصدقيات والأمارات المثبتة للي للي لعظمة الشرع هي دلالة على عظمة المشرع سبحانه وتعالى ولهذا لم ينكر وجود الله عز وجل حقيقة أحد من بني آدم يعني هو يقول انه يعني على الحقيقة ما تقدرش تقول انه في حد بينكر ان الله عز وجل موجود بالفعل انما معظم اللي بيقول انه ما فيش الله هو في الحقيقه له له هدف اخر له اشكاليه اخرى ويمكن احنا ضربنا امثله انه مثلا بعض الشيوعيين اللي كانوا بينكروا وجود الاله حولوا طاقتهم على التقل والتعبد للكبار للمذهب يعني بدل ما كانوا بيعبدوا الله أو بيعبدوا يسوع لو نصرة أو مش عارف بيعبدوا النار لو من عبادة النار تحولوا إلى عبادة ستالن ولينن وماركس و... يعني لكن قبيحة التألق دي فطرية في الانسان زي ما قلنا يحتاج الإنسان إليس ولذلك يقول ولهذا لم ينكر وجود الله حقيقة احد من بني ادم انما تظهر بذلك اصناف من الملاحدة قديما وحديثا هؤلاء الملاحدة قديما وحديثا تظهروا بذلك إحنا لما احنا احيانا لما حد يتكلم مثلا عن الالحاد كمشكلة تجدي في العادة المالحده في العادة هو إنسان عنده أجن أجنده بس يعني كثير من الملحده إشكاليته في التخبط في قضية القدر وليس في ذات الاله كثير من الملحده إشكاليته في قضية الانفلات و... و... والخروج من القيد التشريعي لكن القضية مفيش فيها صدام مع إثبات وجود الله من عدو كتير من الملاحدة وهذا أغلب العرب ومن شكلهم بيبقى الهدف منه الخروج من طوق التشريع للانفلات الانحلال الخلقي الجنسي والإباحي وما شابه يعني. فمش عارف يوصل الله إلا بهذه الطريقة لكن في الحقيقة ما عندوش حدة عقلية او حتى علمية او حتى يعني بالفهم والاستنباط والحس تدل على هذا الباطل الذي يقترحه انما يعني ما هوش أصحب لا لا مفيش كده في التعميق في هذه المسألة ويقول لهذا لم يمكن وجود الله حقيقة أحد من من آدم وإنما تظاهر بذلك أصناف من الملاحدة قديما وحديثا وبدأ يذكر أنماط من هؤلاء ذكر الدهريون والطبائعيون والصوفيون والشيعيون وأفراد شواذ على مر التاريخ. مش عارفة احنا انا طبعا انا ان انا دخلة متاخر كان معدنا خمسة ونصف سبتة لربع كده عشان المغرب فالمفروض منخلص على سبعة يدي سبعة وعشرة بالنسبة نكمل ولا الوقت ادف نكمل امال مش كده يعني نكمل عندي راية مش نكمل عن تعطف. طيب تعاطف نكمل ولو حاجة بسيطة ان شاء الله بإذن الله تعالى بحيث ان احنا ننجل ننجل شوية على اساس معوض التأخير اللي فاتنا مرتين ونص تعريب اول حاجة اول مثال لهؤلاء هم الدهريون انا عايز اقول انه انا لو عندي اشكالية في المسائل دي ممكن ما اسمحهاش اللي هي مسائل الشبهات وكلام لكن دلوقتي ما عادش حد ما بسمحهاش دلوقتي انت بتتخضط فيها هنا تلاقي شباب في الجامعة وبنات في الجامعة بيقولوها هنا تلاقي زميل في المشعرفة في الشغل بيقولوها هنا ناس من الاعلام مسكين المكروفونات فيعني الانسان يسعى انه يعرف اشكالياتهم ويرد عليها قدر المستطاع الدهريون هم مقائلون نقل الله عز وجل قولنا له قولهم قال وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انم الا يهنون هؤلاء الدهريون يزعمون أن العالم يسير بنفسه فانه لم يزل ولا يزال هو حاجة الوحيدة كده شغل الوحيدة بدأ الوحيدة وراح الوحيدة للآخر الواحد ويقولون إنما هي بطون تدفع وأرض تبلغ وما يهلكنا إلا الدار، فعطلوا المخلوقات عن خالقها، وهؤلاء رد الله عليهم أحسن رد، فقال: وما لهم بذلك من علم؟ إنهم إلا ظن، يعني لا من عقل ولا نقل ولا حس ولا فطرة، بل هو محض تخرص وتوهم من منهم، لأنه مجرد ظن. يبقى الداهريين دول عبارة عن الناس لا يعتقدوا الموجود الى اله انما بيقولوا هي اوتوماتيكي الوحدة هي الارض توجدت الوحدة وتفضل موجودة الوحدة والحياة موجودة الوحدة وتفضل موجودة الوحدة ونحن ننشع لقب اي حاجة هي جات الوحدة ومشى الوحيدة طيب هل هناك حكمة من هذا مفيش حكم هل هناك جلال عظمه هل هناك يعودون اليه يطلبونه يسالوا اله لا, لا لا خالص مفيش كلام من الكلام ده يتعرض مع كل الادله اللي احنا قلناها على ثبوت وجود اله دول بيقولوا مفيش اله آه طب آه انا هفترض ان فطارهم من كوسه خلاص فطارنا احنا الحمد لله مستقيمه تستشعر بوجود وجود وجود الرب قلنا احنا السويه لذلك تجد كثير منهم عندما يتقابل مع نصوص قرآنية معجزة القرآنية معجزه لأنها صادقة إشكالية إن كثير من النصوص التوراة الإنجيل حرفة فعشان حرفة بدأ تصطدم مع العقل ولذلك الواحد يتعامل مع النص الشرعي العقل على انه أوانط ماما تطلع الكنيسة تلوم الإمام هتقوم سنة مش عارفه ألف وثمانمية وكسر وكان اللي ينكر يتقاتل على طول إزاي تنكر الباباوات يقولون هذا ويقول لي إزاي طب ليه طب ويعني علاقتهم بالعلماء العلم المادي علاقة عدائية جدا ال اوجدوا أجيال بينها ودين الدين فا من الدين الى اللا دين لا دي شيء الا النوم قبل الدين الفاسد الباطل الضياع والغير كثير من هؤلاء اللي هم المستقلين عن الدين الالحاديين هؤلاء مجرد ما يتقابل مع النص القراني المعجز او صاعد بي بيؤمن يقول سبحان الله يعني هذا لا يمكن الا ان يكون من اله حكيم فعلا فهذا الرد مصد عقلا مصد حسنا احنا نسعين الى انت ما انا ما دعيتوش قبل كده و... واجابك ولا ايه ما سالتوش قبل كده واعطاك ولا ايه ما زنقتش وقلت له يا رب و يعني انا عجبني الاسم بتاعه الاخت ده كل ما أتكلم ابص الاقي في وشي واغني فيك يا سندي جميل بس أنا معترضه على جميلا دي واغني فيك يا سندي جميل مش عارفه جميلا دي جت منين لكن هو ما هي دي عامله زي دي كده وظنيتش في الله خيرا فأعطاك خيرا ما ما مسألتهوش فأجابك مش في حاجة غلط عندك انت بقى ولذلك هؤلاء يصطدمون مع العقل يصطدمون مع الفطرة يصطدمون مع الحس فضلا عن أنهم يصطدمون مع الشارع مع الأدلة التي في القرآن والسنة هم خين ما خلاص انقرضوا ووجدوا وانتهوا وزالوا لأن الباطل لجلس ايضا هناك دون نسبها الى الدهر سمي الدهريون لانه نسبوا الامر الى الدهر ومن الامور كده الوحدة الطباعيون الطبائعيون وهو القائلون بأن العالم وجد بفعل الطبيعة أي أن ذوات الأشياء من نبات أو حيوان أو جماد وخصائصها وجد وجدت نفسها وحركاتها والرد عليهم ذاهي وهو أنه يمتنع أن يكون الشيء خالقا ومفلوقا في آل واحد قال الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون والطبيعة التي يسندون إليها الإيجاد جملة جمادات صماء عمياء بكماء لا, لا مشاعر لها ولا أحاسي فكيف تنشئ مخلوقات حية تسمع وتفسر وتنطق وتحس وتشعر بالألم والأمل فساقد الشيء لا يعطيه الحياة طبعا دول اللي بينسيه الشيء للطبيعة ويبينت الشيء الطبيعة دي احيانا بيبقى على المعنى اللي هو بيقوله ده اللي هو تفتيت الامر وتحويل كل شيء بطبيعته اوجد نفسه بنفسه ويبدو اشبه بالدهريين كده الواحد يعني مثلا الانسان اوجد من الذي اوجد الانسان الاول هو أوجد من الذي النبات الاول هو اوجد نفسه من الذي اوجد الارض اوجدت نفسها يعني كل كل شيء بطبيعته اوجد نفسه وهذا منطقا وعقلا لا يصح كيف كان منعدما ثم صار موجودا من غير ان يوجده موجود يعني ازاي يعني امال كان منعدم ليه طيب لما هو قابل انه يبقى موجود فدول خلالهم وظلالهم مفضوح و زي احقر من ان يرد يرد عليه اللي هو النوع اللي تكلم عنه يعني كيف تكون ال الأشياء بذاتها موجودة لذاتها وهي كانت معدونة قبل أن توجد طب كانت خرين قبل أن توجد ذاتها بذاتها فهذا يصطدم مع العقل ابتداءا طبعا عن أنه يصطدم بقى مع الحس ومع الفطرة ومع الأدلة الشرعية المثبتة لذلك إنما حتى مع العقل يروح قابش فيها كده النوع الثاني من الطبيعيون هؤلاء الذين يدعون أن الطبيعة هي عبارة عن شيء عظيم أوجد كل هذه الأشياء أني أقولك لا الطبيعة أوجدت الطبيعة أوجدت الطبيعة أوجدت ولا يقصد الطبيعة أنها طبيعة الشيء في يعني مش الشيء أوجد نفسه لا الطبيعة دي بره عن قوة عظيمة قادرة مقدرة أوجدت الأشياء والحين هستدل هنا بكلمة يعني كان الشيخ من اليمين أوردها في كتابه. أظن العقيدة الوسطية أو يعني شرح العقيدة الوسطية أو أحد كتب يعني في العقيدة كان بيقول أنه النوع ده من الناس إحنا مشتغين بس مصود له الله لأن هو ده تقريبا مسلم أنه في قوة عظمة موجدة قوية حكيمة عظيمة بس هو اللي بيسميها الطبيعه بنقوله له احنا بقى بنقول طب انت جبت الاسم ده منين حد قال لك لا انا يعني احنا اللي سميناها كده اقول طب لو القوه العظيمه المبدعه الخالقه هالي ارسلت الي رسول وايش لي انا اسمي الله مش الطبيعه الا تقبل قوله فنوري له الأدلة له, له الحجج يبقى النوع ده أقرب للحق عن النوع الأولاني النوع الأولاني شديد للبعض انما النوع الثاني ده عنده خلل والتباس في نسب الحق إلى صاحبه ويعتقد أنه في يعني قوة عظيما مجيدة قادرة فعالة أنتجت الإنسان وكونته على مثال ما مش عارف يهتدي إليها إحنا اهتدينا إليها عبر الشر فهنقوله ما وفلت إليه أنت, أنت بالعقد إحنا نؤمن به ومضيف عليه ما ثبت لنا من الشرع بما لا يفتضم مع هذا العقد من أن هذه القوة قد أعلمتنا بنفتها وأنه اسم الله وأسماء كذا وصفاته كذا وقرآنه كذا وكتابه كذا هذا يساوي تعديل مزايني فيكون من اهل الايمان باذن الله تعالى انما النوع الاخر اللي هو بيتكلم عن ان الطبيعيه ان الطبيعه الطبيعه الذاتية لكل كل مخلوق اوجادته ذاتيا ده اللي احنا بنرد عليه وبنقول له انت كده يعني كلامك كده يساوي ان مفيش عقل ازاي, إزاي المستحيل يؤدي الى ممكن تيجي ازاي يعني مش ممكن ده لا ده هيؤدي الى واجب اللي هي المصطلحات بتاعه علم الكلام بقى الواجب اللي هو اليقيني وال, وال, وال والمستحيل اللي هو المنعدم والممكن اللي هو المخلوق الحادث ازاي يعني ازاي حاجه ما فيش وبقالين توجد فيه انت بتقول كلام غريب جدا زي ما قلت لحضرتك الدليل العقل التأمل العقل التدبر العقل يساوي هتكسر كل كلامه ده لانه ده كلام يتعارب مع العقل اذا كنت انت بتحارب الدين الباطل اللي كان موجود من تدليثات القساوسة والربان والاحبار وما شابه فانت عملت زيهم فانك بلست واستضمت مع العقل والمنطق الساوي انه كيف يكون هذا يبقى الطابعيون ايضا فيهم ضلال وبنوجه هذا الضلال كلهم بحسبه ونخاطب كلهم منهم بالالة المؤثرة فيه يعني زي ما قلتلك الحكمة وضع الشيء فيه صعبه فانت تخاطب المخاطب بما يعني تفهمه به وتبين له الحق والهدالي يبقى دول القسم الثاني يبقى احنا عرفنا الدهريون. الدهريون عرفناهم وقلنا انهم ضالي وطبع عيون شرحوا الصدفيون, الصدفيون هؤلاء القائلون بان الكائنات نشأت عن طريق المصادفة المحضة. بمعنى أن تجمع الذرات الجزائية أدى عن طريق الصدفة إلى ظهور الحياة وتكون المخلوقات المتنوعة بلا تدبير ولا إحكام مسبق ومجرد تصور هذه الدعوة يكفي الإفقاطها وتهافتها فإن دقة الخلق ونظامه المديع واستمراري على سنن مضطربة وتوازن مؤكم يمنع دعوة الصدفة قال الله تعالى صنع الله الذي أذقن كل شاس يبقى النوع الثالث من الادعاءات النول اللي هو الفرق التي ظلت في قضية إثبات وجود الإله اللي هم الصوفيين وبعدين الصوفيين دول عبارة عن ناس زي ما بيقول لك متهافت بنفسه لأنه بيقول لك كل حاجه حصلت صدف صدف صدف صدف صدف اكبر ضحض وبيان لباطل الهند هو طب شوف انت متغيرش ليه ليه صدفه لزقه من الاف السنين يعني مثلا الانسان ده كام مليون سنه على ظهر الارض دي اتنين عين طب مفيش صدفة تطلع عرب ايوني يا اخي الصدفة الادئة كده ليه مفيش صدفة تطلع خمس ست قوب مفيش صدفة تطلع مثلا رجل في راس ولا راس في رجل ده في الانسان وفي كل الكائنات بقى تعالى دور لا يمكن ان تكون صدفة الصدفة دي انا كنت فكرة ان كان حد من العلماء نقل د د د د يعني احصائية لمسألة انه امكانية ان يكون مثلا حاجة جزء من الكون خلق صفة عملونها بقوانين الاجتمالات مش عارفة كام على الف مليون احتمالية الصفة تساوي تقريبا كام على الف مليون اللي هو احتمال ان يكتب قرب بالخطة على الالة الكتبة عدد نهائي من الحروف ليأتي بأبيات من الشعر استحالة اجتحال الوافض الاخبط الارض سنون بواس سنين عمره ما يطلع كفوضة شعرية مش هتيجي يعني ولذلك هذا المنهج متهافت من نفسه يعني ده ده يقولي ايه ده يعني هو فائد مش مش تدمي فقطه لانه فائد من نفسه اي حد في الدنيا ينظر الاتقان الحكمة الجودة يعني دي دليل العقل يضحضها جدا العلم اللي احنا بنتعلمه في كل انواع العلوم مش ممكن يبقى خطوه احنا بنبني قوانين وبنسلم عليها وب... وبنبني عليها نظريات وبنطبق عليها وال... وال... وال... وال... بنيان العلمي المعافظ كل مبني على القضية دي قضية استنباط القوانين ثم التفاعل مع القوانين باعادة تطبيقها على نماذج مشابهة فتقوم تطلع بابتكارات جديدة وعلوم جديدة وافكار جديدة ومشابه انا عايش انا, أنا كانسان في هذا العصر عايش نقض هذه النظرية نظرية القوان طبيق نظرية غير واقعية وإلا ما كنتش استطعت ان انا اعيد انتاج نماذج وواقعية على نظرية الام يعني نظرية العين بيبنوا عليها مثلا في قضية الكاميرا والتصوير والمش والشغل اللي هو ده كله ازاي عايز تقولي ان العين نفسها هي صدفة وانا اصلا بطلع منها قانون ثابت وبشتغل عليه كمان طب ما اتغيرتش هي لما هي صدفة ما اتجدلتش ليه عبر سنين ما زي ما هذا قول متهافت في قائله هو بذاته وائع هو الشيخ يقول هنا هؤلاء الصدفيون رد الله عز وجل عليهم في القرآن في أكثر من موضع أثبت رد على صفة نفتول لا بشعث مصدفة كل حاجة مخلوقه بخلق مبدع حكيم متقن وخلق الله عز وجل يقول الله عز وجل مثلا على سبيل المثال في صورة النم صمع الله الذي أتقن كل شيء صمع الله عز وجل متقن ليس فيه, فيه عشوائية ليس فيه مصادفة ليس فيه تخبط كذلك يقول الله عز وجل مثلا على سبيل المثال ايضا في سورة الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما لان الله جل يقول خلقت سبع سماوات خلقت سبع, سبع, سبع اراضي اتقان تام في خلق السماوات اتقان تام في خلق الاراضي كل دا دلالة لتعلموا كل التأمل في خلق السماء و خلق الارضين لتعلموا ان الله على كل شيء تؤمن بقدرة هذا الخالق ومن ثم تؤمن بشعة علمي ومن ثم تؤمن به خالق قادر وعليم سبحانه وتعالى فهؤلاء زنوز يتهافتون تلقائيا رابع نوع الشيوعيون القايين لا إله والحيام الدواء وهؤلاء أجمل ما يكون بالطبائعيون والصدفيون ولم يطر في الكلام عليهم لكن الشيوعيون دول في زماننا والحمد لله شهدنا أن فقط الشيوعية في العالم كله يعني حتى روسيا اللي كانت أو الاتحاد السوفيتي السابق اللي كان أبو الشيوعية والمصدر لها في كل دول العالم في كوبا وفي الصين وفي كوريا وحتى في بلاد الإسلامية لما عملوا اتحادات الاشتراكية والفكر الاشتراكي وش و وما ومشبك وتساقط الحمد لله في عقر دار ثم يشك ان يتساقط في الاجنب لانه يعني احيانا ديل السحليه بياخد وقت شوية قبل ما يموت وتبقى السحليه ماسكه اصلا بس لسه ديلها لسه بيلعب يعني في كتير من الدول العربية لسه في سحليه شيوعيه بتلعب كده دي بس مع ان خلاص الاتحاد السوفيتي والهارد الشيوعية لكن هتقولي إيه؟ الله المستعان جهل جهل في الابتداء وفي الانتهاء فالشهاد الشيوعية هؤلاء الذين يكون من الليلة والحياة عبارة عن مادة والمادة هي المتحكمة والمادة هي التطور التلغائي والتطور الطبيعي والمشعر كل هذه النظريات ايضا تهاوت ويمكن انا برضو ممكن ادلكوا على الكتاب علشان ممكن ما اقدرش نطول فيها اوي انما في كتب كثيرة تضحب وترد مزاعم النظرية الشيوعية اللي هي بنت فكرها كله على الفكر الماركسي واستفادت من طرح داروين واستفادت من طرح فرويد واستفادت من طرح كثير من العلماء اليهود اللي كان من ضمن الطغيم هدم الديانات عند الناس عشان يبقى لهم المساله المسألة على هواهم على هواهم ينفردوا باللعب في في الحياة عبر هدم ديانات الناس هدم ديانات الناس فالمساله دي مهمة وممكن ترجع للكتاب اللي انا ذكرته دلوقتي العقيده في ضوء الكتاب والسنه وعقد اسمه طويل حتى مش قصير لا طويل في الرابع على الاشاعره والنظريه الدارونيه وكلامهم وتهافتها وسقوطها ومنهج فهذه أيضاً كلامهم مش ممكن ليه لأنه كيف يعني كيف كل هذه الأشياء توجد من غير إله حكيم يوجد يوجد مسألة ال الردود على مسألة الانتقاء العشوائي والبقاء للأقوى أو البقاء للأصلح وما شابه كل واحد كل بند من بنود هذه النظرية ال والفكر الماركسي هذا كل بند من هذه البنود مردود عليه إجمالا نقول أنه هذه تصطدم مع العقل لأن العقل لا يدل على هذا مطلقا العقل لا يشبه هذا مطلقا فضلا عن انها تصطدم مع الدليل الشرعي المثبت أن الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى آخر نموذج من النماذج اللي في الذين زلوا وظلوا في منهج الإيمان باللعز وجل والإيمان بوجود الله وجل اللي هم الأفراد الشواذ الذين عدهم الشيخ في المجموعة الخمسة يقول أفراد شواذ على مر التاريخ خالفوا في هذه المسألة في مسألة إثبات الإله وفي الخروج عليها كفرعون مثلا فالعام مثلا انكر وجود الاله مش عشان مفيش ادلة تثبت وجود الاله لا انما هو اراد ان يأخذها لنفسه شاف ان هذا مقام عالي واختر انه يدي الحد فالانا ربكم الاحد مع إن هو ما يستطيع ان يفعل شيئا بس فويذكر لنا هنا مثلا في المحاجة التي حصلت بينه وبين موسى قال وما رب العالمين من رب العالمين ذا وفي موطن اخر يقول انا ربكم الان وشايف نفسه ان هو الاوله بهذا المنصب فهو انكار لرب العالمين انما هو لانه يريد ان يستبقي هذا المنصب لكن هذا أو هذا المقام لكن هذا هذا باطل وفي اخر قصة فرعون يبين الله لحظه كيف انهاره وانهار كبره بس وقت لا ينفع الندم قال امنت بالذي امن به بل وإسرائيل الوقت الآن الآن هو قبعة صيغة قط بالوقت خلاص إنتهت القصة خالص والعجيب من اللي هو انهار ويبقى هناك من يسبحون بحمده بعد انهيار وهنا هنا من ببش بيشي يذكر يقول إنه نصف مسلم ولاية فرعونية نصف مسلم التاريخ الفرعوني القديم كتاريخ وثني أو كوفي موجود زي أي حضارة فيها توريخ وثني و لكن هذه ليست محل احترام إنما هذا هذه محل تدبر وتأمل وتفكر في كيف يبيض الله يبيض الله الأمة ما كانت عظمتها ما دامت مشركة بالله عزوجل لأن كانت أمة حضرتها عظيمة جدا يعني إلى الآن الناس ب, ب, ب, ب من الحضارة وعلم ال, علم الهرميات وعلوم كثيرة جدا وعلوم الطحنية ومشادة ومع كل هذا الرقي انتهوا واندثر يبقى اخر مجموعة اللي هي مجموعه الافراد الشواذ عبر مر التاريخ قلنا المثال الاول للاوراد والشيخ اللي هو فرعون المثال الثاني للاوراد والشيخ ايضا وهو مثال النمود والنمود هذا هو الذي حاج نبي الله اراهيم في قضيه الاله وكان ممن ملك الارض يعني ملك الارض كلها ومن ثم حصل هذا الطغيان والتعالي والكبر الدرجة انه بيقول انا كمان اله فافتجحد بالله عز وجل واستنقاها لنفسه زي ما عمل فرعون بالضبط في نفس القصة. والمحاج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 إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين هذه محجة جميلة جدا وفيها فن عالي ويحن صرحناها في المسجد في التفسير هي فيها كلام عالي أول بس الوقت لا يتسع له لكن شوف انتقالاتنا بيلا إبراهيم قال له أنا رسول الله قال له من؟ مين الله لا. فربي الذي ربي الذي يحيي ويميت ولكما ولكما كمان, كمان. واحد هيتعدم روح يا ابني هات ماشي في الشارع انت لو شفته نبقى يوم مع ان يعني القياس جدا ولا يموت ولا احياء والاماته بس ايه حصل التفات جدا من نبي لا ابراهيم فيها. واضح ان... انما انتقل الى دليل اعلى وحافر فبهيت الذي كفار بهيت امن لا بهيت لكنه استمر على غبائه وكفري وعنادي لانه هو اصلا غبي لانه الانسان عندما يفعل هذه الفعلة ده يدل على انه غبي عنده غباء لانه ينسب نفسه خلق الخلق وهو يخرقه يقول الشيخ وكل هؤلاء لهم الأفراد اللي هم الشواز الذين ادعوا الألوهية والرموبية وأنكروها على الله عز وجل كفرعون والنمرود ومن سار على شاكلتهم كل هؤلاء مناقضون لأنفسهم متنكرون لفطرهم كما شهد الله عز وجل لذلك عليهم فقال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما اخو فانظر كيف كان عاقله المفسدين ومن ثم لم تكن لهم قائمة ولم تبقى لهم باقية والحمد لله الذي أقر عيون أوليائه بإهلاك التواريط من أعدائه فهذا فضل الله عز وجل ولولا فضل الله عز وجل لازل منزل نحن نكتفل كده عشان المرة إن شاء الله نتكلم عن الإيمان بربوبياته متصلا بأب إذن الله تعالى كده نحن بفضل الله ربنا منعلينا خلصنا الجزء الأولاني من الإيمان بالله عز وجل وهو الإيمان بوجوده أنا كده أتمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير السلام عليكم وحمة الله لو حد عنده أسئلة يلحق بأيكتوبها بسرعة قبل ما يقطع تاني حكم عمل صفحات دعاية لملابس النساء الدعاية لملابس النساء جائزة شريطة إن ما متبقاش الملابس معروضة على مانيكان يعني أنا حط مثلا الملابس كده زي ما هي وصورها وعرض السعر وعرض الأشياء ايه دي ما فيش كاحل تبقى لسها من كان لا يجوز لانه المنكان تقريبا تشابه الخلخه ومتسمى فيها نوع من انواع الشوع الفاحشه الصراحه يعني انما كل الناس تعمل صفحه تعرض عليها بس يا جماعه احنا عندنا كذا والوانته كذا واللي عايز يشتري كذا ما فيش فيها هذا من البيع الشوارع الجاي ما معنى الحياة مادة مادة يعني مكون تلقائي تكون بنفسه ومبنية على المادية دي بتتكاثر تطلع دي ودي بتولد تطلع دي وما فيش فيها لا فيها روح ولا فيها ايمانيات ولا فيها معنويات وعقائد الحياة عبارة عن مادياته فقط والمادة متكاثرة من تلقاء ذاتها لم يجدها موجود كتاب لتفتير القرآن وسهل في الفهم التفسير الميسر حلو جدا أيسر التفسير تعشيك بوقت الجزائري جميل جدا ما راح أدرك بالتعليم الأزاري والله الإنسان يتحسر يتحسر على التعليم الأزاري لأنه للأسف الشديد يعني يراد له الإبادة ويراد له التدمير والإنفقاص و... وأسأل الله جل وجل أن يعني يفرج كرب الأظهر و... وأن يخرجه من مكرهم سالما غانما إذا قال عليه الإسلام كما كان اوكم يزبط لي لا ادري حتى لو اعلم مدى الحرصه في استخدامها استخدمني ما يعني الكلام المتقطع ما ببقاش عارفه رايح فين سنه 14 وثاني 2014 وثاني عنده تحتاج من اولاد عمي لما باولاد عمي واحد لديه اسراء كذا 14 و10 سنين الاثنين يتوجب عليك ان انت تعامليهم معاملة المميز يعني حتى لو كشفت مثلا ودي او, او, او يدي يبقى بدون اي زينة وبدون اي شيء انما دول ما يتشافوش لا شعر ولا رجلين وطمان مندي لانو مميزين جدا وانا اشك من الاربعتاشر ده ما بقى لاش اشك يعني معظم الاولاد جبلوه تلاتاشر اتناشر يعني ما ادري انا آه يعني آه يعني أفضل زي ما تلحدنا بدك كده معاملة المميز المميز الواحدة لا تظهر اي زينة قدامه لأنه بينقل وبيفهم وبيدرك الوحشة من الحلوة مش أقول وجود تغطية الوجه قدامه لكن على أقل إنه ما يبقيش الواحدة متبرجة زينة أو أعدم مثل بحاجات تليئة وما شف إنما بالعباء والخمار على أقل خلنا نتحدث بس خطاب خطبة خطبة إن كان على الفيس لا الخاطب والخطيبة أجانب لا يجوز الكلام إلا للحاجة وعلى قدرها هو زيادر حفظ على حفظ القرآن لا سبيل إلى المحاصصة على حفظ القرآن إلا بدوام المرجع إلا بدوام المراجعة الصفحات معنى إيه الصفحات وأنا عارفة إن أنتو بتكتبوا اعتمادا على اللي انتو كتبتو قبل كده بس أنا مش بعرف أطلعقوا وأنزلوا الكلام منها هاي إذا عرفت كتاب الأحاديث القديسية في كتاب للشيخ مصطفى كويس محقق اسمه صحيح الأحاديث القديسية كتاب صغير كده بسيميه ما حوك من نقاد هذا أمر مختلفين بعض العلماء يرى وجبو والبعض يرى استحبابه وهو يتأرجح بين هذا وذاك فقط إما واجب وإما مستحب يعني ليس مباحذ ما بيقولوا لا مفروض ولا مرفوض ولا مبدعة جاهلية ولا حرام وعلى الكلام الفارغ ذا إنما هو محله خلاف بعض العلماء يرى واجب و بعض العلماء يرى مستحب هذا يعني نقاش طويل يعني كشف الوجه امام ال 14 سنة كبير قوي كبير اوي ال 14 سنة ده أنا يعني هو طبعا تغطية الواجه عندما يرى الوجوب مرتبطة ببلوغ الولد فاذا بلغ خلاص بغطي الوجه والكفين، انما قبل البلوغ يعني ان انا اكشف الوجه والكفين مع تغطية دقية الجسم وكبه يعني بس انا استبعد ان 14 سنة وما بلغش بياك احد رد السلام في صلاة الجمعة الاصل ان انا وانا اقعد في صلاة الجمعة ما بتكلمش لو في نوع من انواع الرد لل لل لل للاشياء الواجبة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم او رد السلام يبقى ممكن اسمع نفسي مش شرط ان اعلى صوتي او, أو ما شب وان كان دي فيها منزع لان بعض العلماء يرون حتى عدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لان في حديث ولم يتكلم ولم يتكلم جعل هذا استثناء اشبه بالصلاة لكن اعتقد والله اعلم ان فيها ساعة تسعني ان انا ارد السلام واصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكرت باستغفر استغفر ده شريطة انه يعني تبقى مع نفسي ليست على سبيل اللغوي والكلام والحكاية ورفع الصوت ومشاهد الله ابن خالي رضع مع اخت الصغير في 3 هل يجب لبس النقاب قدامه من مين بالزبط ابن خالك رضع مع اختك من امه ولا من امك ابن خالك رضع مع اختك من انه امه هل يعتبر معصية للوالدين استداء النقاب لا مش معصية لانه يعني انا لو مقتنعه انه فرض يبقى انا المخلوق في معصية الخالق يعني بس انا اقول يعني هذا امر يحتاج الى حكمة في التناول يعني انا كتير من الاخوات تقولي لي انا عايزه البس النقاب وبابا وماما مش راضيين اقول طب استني شويه البسي الملحفه ولبسي الخمار نزليها لعصب لحد حوضك كده اهو ورفعي الملحفه من تحت باشار بالحد دقنك كده اهو حطيها على دقنك كمان ولبسي جوانتك ولبسي الشراب ماشي على الحته اللي في النص من حواكبك لنص بالس معتل الحفة الصغيرة دي خلاص حلص شاء الله جاي على طول فيعني والله اعلم الكرياتين هل هو نقل للوضوء يعني اللي انا عرفه ان الكرياتين ما بيعملش طبقة عادلة يعني اللي انا عرفه هو بيعمل فرد بتمتصه الانسجة بتاعت الشعراية وبتتفرد ده اللي انا والله اعلم برضه ممكن يعني تسأله حد من اهل التخصص بقى في قضية أصدقاء تبع الصيدله او الكيميائيين او مشاكل لكن هل تحرير الاقصى المسجد الأقصى خاص فقط بالعناثه الكبرى الساعه ممكن في لا طبعا ممكن اصوله يعني هو مساله تحليل المسجد الأقصى ممكن تحصل ممكن تحصل قبلها ويعاد احتلاله تاني والكسار يتجمعوا فيه تاني ويبقى فيه قتال أخير حصل قبل كده في عهد صلاح الدين الأيوبي وراح وجاء وممكن يحصل معهد اي حد من من اهل الحق واهل الضد يجي تاني بس هو في اخر الزمان سيكون عندهم ونحن نحارب لا استردادي او او يكون بين بيننا وبينهم حرب يعني فيها قتل وفيها دماء وفيها حتى انا برضو مش عايز اربطها بالمسجد الاقصى عشان انا مش فكرة للاسف دلوقتي الدليل بتاع الشطه الكبرى في نص على المسجد الاقصى اللي عشان اللي هي البتاعه صوره الاسراء مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ملتبس عليا حقيقي ف... لكن مسألة انه هل لازم يبقى اخر حاجة لا لو حصل اكتر من مرة وفعاد فعاد صلاح الدين الايوبي استرد وحصل الاشكاليه تانية والحملات الصليبيه كانت بتيجي وتضع ده وتطرد ويرجع لنا ثاني وهكذا يعني تلك الايام وداولها بين رضع من امي رضع على اختك من امك يبقى صار ابن لامك وكل بنات امك اخواته يعني انتي صرتي اخته بدما رضع من امك انتي يعني السدي المرضع هو اللي اي اي اللي هيحرم فهو رضع من سدي امك يبقى كل بنات امك اخواته كل بنات امك اه يبقى اختك وانتي واخواتك كلهم اخوات لهذا الولد عندما اخواته هو لا مش اخواتك توفي قريب لي ولم يكن يذكى فلي يجب ان نذكى عنه وكيف نحس بالسنين وطريقة التذكى لو ينفع عليك ونخرج لهم ذكى قريبه اني ده ده تقريب الخروج ازاي ده ده تقريب الخروج اللي مش فاهم ينفع نلكن ماله لو رضى الورثه لكن يعني اعتقد انه ممكن يلتاح المال كله عشان اطلب 2.5% من اول ما ملك انصاد ممكن الفلوس كلها تخلصوا وما اعتقدش ان الورث هيرضوا حاجه زي دي فالله المستعان لو ده يبقى جزاءهم خير الكرياتين يقوم بتغليف الشعب مين اللي قال كده انتي ولا حد معتمد مش كل حدا بتغلف الشعر مع منع انها بتعمل طبقة عزلة للماء ممكن يغلف الشعر لكن يسمح بدخول الماء اما الحنة بتغلف الشعر بس مش بتمنع دخول الماء ما حكم الزهب الى طبيب من اجل تقويم الاسنان علما بانها كانت تذب اليه قبل ثلاثة نوعات وبعد التذب اليه قبل ثلاثة نوعات المرأة تتعالج عند المرأة لكن ان لم تجد المرأة الكف يبقى يجوز لها ان تذهب الى الطبيب الامين ا هو الواحد ممكن يذاكر المشرع ويفهم لكن بحس اني بنسى الادله وفي المسائل وبحث الرجوع لمصادر غير من كتب غير ذاتي تقصير مني وكفاله انت بتذاكري زي ما كنت بتذاكري ام ثانوي يا عم او بتجيبي كراسه وتلخصي وتقري وكل واحد بقى وطريقته في المذاكرة بس هي محتاج مذاكرة دي كل شيء نسر وراء سقوط الحركات الإسلامية في الجزائر ومصر. أعتقد إنه لم يكن في هناك في التجربة والانضباط بالكتاب والسنة كما ينبغي. إنما هي التجارب قصيرة يعني جيدة من وجه سيئة من وجهة. أعتقد إنه تعطوش سقوط إنما يعتبر مرحلة من المراحل اللي تعيد الإدراك وتعيد عادة الصياغة على ضبط المنهج كما يحب الله ويحب رسوله. والله. عزيز. يعني اكتفاء الرأي بس تقصير في الطلب، فهذا يمحو الجهل، فإن كان لا يجعلك عالما نكتب فيه لا أدري. لا أدري انا مش عادة يعني انا حاسة ان في اشكالية في هذا السؤال مفضل ان انا لا ادخل فيه اختي تسرق من هتاب وموبايل وبلغت الشرطة وضعت زورة على خدي ومضغط وبعدين لقت مش هما مش عارفة تعمل بهم ايه مفوت قولهم مش هما عشان مضغط يعني انا ما ادري لا معرفش ممكن تسأل محامي هي بقى اعلم بهذه القوانين انا ما معرفش تفرح لكن هي لا يجوز لها ان تاخذهم لانه الانسان سرقت منه حق. لا يجوز له انه ياخذ عين حاجتي لا غير صحيح صحيح. الحجاب وصف عام واي صورة من صوره تتطابق مع الوصف العام الايجابي لازم المره ان تلبسه والاصل ان الحجاب للمره واحد مين الآن قال غير السورية غير السعودية غير المصريين قال الكلام المسلمة الاصل ان المراه المسلمة وصف الحجاب لها ودافع والمفروض ان هو يجعلنا كلنا متشابهين يعني لكن احنا نراعي الاعراف هذا من الدين مفيش مشكله ان احنا نراعي الاعراف انما مش معنى ذلك ان انا ما ينفعش ألبس. زي دول او دول يلبسوا زي لا مسألة فيها سعيه ثانية السنن روت بيوم الجمعة كيف يحصله سنا زي كل السنن ما عدا سنة نضف يوم الجمعة ما فيش سنة قبلية انما في سنة بعد هي أربعة اسأليه اسأليه اسأليها ب بالماء ولا لا أذكر الصلاة بعد الصلاة المكتوب وليس بعد الشمس. أذكر الصلاة ملحقة بالصلوات المكتوبة. نكتفي عشان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك كاتب وليس. وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لنا كان كإنسان لا نصلي صلاة المغرب قبل ظهر الجمعة. يعني مش بعمل السؤال ايه انا كاني لو احنا صلينا الجمعه في المسجد هفضي زي الرجال بالظبط مش هطلي سنن القبلي انما لو بصلي في البيت بصليها سنن قبليه زي الظهر العادي خالص فانا لو راح اوين فرق انا زي زي ولو رحت الجمعه بصليها جمعه زيه بصليها جمعه كده كده مفيش ال12 ركعه اللي, اللي بيصلي الجمعه عنده اجر الجمعه ده واجره كبير جدا مفيش الا يعني انا لو رحت الجمعه اصلي زي الراجل اللي يصلي اللهم آمين. الله أشهد لا إله إلا الله فاركته وبريك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بخلص. يعني عليه. بخليه المرة دي. خليه يسولف المرة دي عشان هيطول شوي.